أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها زواج. ولهذائك لهم عذاب مهين. وإذا تدل على آياتنا ولا مستكبرا كلم يسمعها ولا مستكبرا كلم يسمعها كأن نفيا أدليه وقرأ تبشره بعذاب أليم. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض روافية أن تميد بكم وبث فيها وَبَسَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَغَدَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنْتَ أَنْبَتْنَا فِيهَا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذُو ذُوّ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ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 يا بنيا إنها إنتكم إتقال حبة من خردل فتكم في صخرة فتكم في فِي أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا أقم الصلاة وامن بالمعروف وانه عليه كري واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعِر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله تخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعماً وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةُ ظَاهِرَتٍ وَبَاطِنٍ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَالِنُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا غَادَرَنَّ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا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 إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون قبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ تَبَرَّؤُوا ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا نها أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينذل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس